Salam alaikum wahullahi wa Inna Alhamda illa. Nahmadhu wana stara inuhu anastar fil. Wana billahi in sharuri umfusinaum Sayyaati Alma alina ala inna humayyahdi illa hu fala mudillala ilalla. Wa mayyud il falahyyala waqadu alla ila ha illalla wahdahula واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون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 وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فاللهم صل وسلم وبارك وزد على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصل اللهم عليه صلاة دائمة لا تنقطع أحبتي أبدأ كلمتي بقول الرجل نمساوي يقول هذا المستشرق إن البشريه لا تفتخر روحي ينسب روحي رجل مثل محمد اللهم صل روحي روحي وبارك عليه هذا الرجل نمساوي مستشرق مماساوي يقول ان البشرية لا تفتخر الرجل ليس مسلم ولا دخل الاسلام يقول ان البشرية لا تفتخر بان ينسب لها رجل مثل محمد صلى الله عليه وسلم فان هذا الرجل اي محمد ولد اميا ولكنه استطاع أن يأتي بشريعته، لم يستطع أحد من البشرية أن يأتي بمثلها هذا كلام الرجل يقول إن محمدا جاء بشريعة ما استطاع أحد أن يأتي بها منذ ما يقارب ألف, ألف وربع مئة عام نبينا صلى الله عليه وسلم كان عنده الصدق المطلق وكان عنده الالتزام الكامل وكان عنده التبليغ الكامل وكان عنده العقل العظيم أربعة أشياء التصديق الكامل الصدق الكامل, <تصديق> الكامل فلم يؤثر عن نبينا أنه كذب كذبة, كذبة قط في كل أحوال وأدى من التبليغ التبليغ الكامل فلم يخش إلا الله بلغ وكان صادقا وكان صاحب, وكان عقل, صاحب عقل عظيم عظيم عظيم, عظيم, عظيم, عظيم, عظيم ومعلوم, ومعلوم لدينا جميعا أن الناس, أن الناس لا تسلم إلا لصاحب العقل, العقل العظيم, العظيم الناس لا تسلم للسفيه ولا العقل تسلم لمن كان عقله عظيما وهذا حال نبينا ونقول كلمة أحبتي فشرف هذه الأمة من شرف نبيها صلى الله عليه وسلم شرف امه شرف محمد, محمد من شرف نبيها, شرف نبيها. وكرامة, وكرامة هذه الأمة من كرامة نبيها, نبيها. وهو كريم على, كريم على الله, الله. صاحب ياه اللي عند اللي رب العزة تبارك وتعالى فشرف هذه الأمة من شرف نبيها, شرف نبيها فلذلك لن يضيع الله عز وجل لم تضيع إياك أن تظن أن, أن الأمة ستضيع كلا قل... قل... ثم قل... قل... كلا ثم... كال... فشرف كال... هذه الأمة, الأمة من شرف من نبيها لبيها. وكرم, وكرم هذه الأمة من كرم نبيها. نبيها فهي دون الأنبياء وفوق الأمم دون الأنبياء اقل درجه من الانبياء ففيهم الصديقون والمحدثون والملهمون فهي دون الانبياء وفوق الامم اعطاها الله عز وجل من الدين اكمله ومن الاخلاق اعلاها ومن الاعمال افضلها ولكن كما قال ابن القيم عليه رحمة الله أن محنة الإسلام وأهله هي في جهل الصديق وبغي الطغيان محنة الإسلام في جهل أهله بالإسلام وطغيان ذي الطغيان أي من يتحكم فيهم يقول عمر رضي الله عنه وأرضاه أن هلاك هذه الأمة إذا ظهر فيها من لا يعرف الجاهليه ما يعرفش لا يستطيع أن يميز بين هذا وهذا, وهذا هذه الأمة أحبتي اسمع معي هذا الحديث عن طارق بن شهاب رضي الله عنه جاء رجل يهودي إلى الفاروق عمر رضي الله عنه وقال يا أمير المؤمنين نحن معشر اليهود لو نزلت علينا آية كما أنزلت عليكم لاتخذنا هذا اليوم عيداً عيد عيد عيد عيد يعني آية يعني في كتاب الله عز, عز وجل لو نزلت, لو نزلت على, اليهود, على اليهود, لاتخذ اليهود لاتخذ اليهود هذا اليوم عيدا, عيداً فقال, فقال فاروق هذه الأمة وأي آية هذه قال قول الله عز وجل, عز وجل اليوم, اليوم أكملت لكم دينكم, دينكم اكتملت الدي. وأتممت عليكم نعمتي تمت النعم ورضيت لكم الاسلام دينا رضيه رب العزه تبارك وتعالى فقال فاروق هذه الامه والله اني لا في اي وقت نزلت وفي اي ساعه نزلت وفي اي يوم نزلت نزلت عشيه عرفه في يوم جمعه يوم عرفه وقال, وقال عمر رضي الله, الله عنه, عنه, عنه, عنه, عنه. وكلاهما لنا عيدا اي يوم عرفه, عرفه ويوم الجمعه, ويوم الجمعة. فالله عز وجل امتن على, على هذه الامه, الأمة بان رضي بأن لها الدين واكمل لها المله ورضي لها الاسلام في يوم, في يوم نزلت هذه الآية ورضيها الله عز وجل في يوم كان يوم عيدين وهذا اليهود يقول لو نزلت علينا لاتخذنا هذا اليوم عيدا فقط فنقول بفضل الله عز وجل أنها نزلت في يوم عيدين يوم الجمعة. يوم الجمعة وهذا يوم عيد يوم للمسلمين ويوم, ويوم عرفه وهو أيضا يوم عيد لكل المسلمين كما جاء في الحديث عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أحبة هذه الأمة المحمديه المؤ... المؤم... الأمة المرحومة هي خير الناس للناس خير الناس حبا للناس بل والله قال الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم أنتم متمون سبعون امه أنتم خيرها وأكرمها على الله صلوا على الحبيب محمد عشان نعرف قيمة الإسلام والمسلمين وإياك أن تقول هلك الناس فمن قال هلك الناس فهو أهلكهم أو اهلكهم, أو أهلكهم فهذه الأمة أتم الله عز وجل بها سبعين أمة هذه الأمة هي خير هذه الأمة وأكرمها على الله فجعلها الله عز وجل شاهدة على الأمم يوم القيامة وفي الدنيا فقال ربنا تبارك وتعالى وكذلك, وكذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا, لتكونوا شهداء على الناس, على الناس, ويكون, الناس ويكون, الرسول ويكون الرسول عليكم شهيدا شهداء على الناس, على الناس نعم والله, نعم والله ففي الحديث والله الصحيح, الصحيح أن, أن الله, عز الله عز وجل يأتي, يأتي بالنبي, يوم بالنبي يوم القيامة أي نبي فيقول الله عز وجل أبلغت قومك فيقول نعم فيؤتى بقومه فيقال أبلغكم فلان أبلغكم نبيكم فيقولون لا لم يبلغ فيقول الله عز وجل للنبي أبلغتهم فيقول نعم يا ربي فيقول الله عز وجل ومن يشهد لك من يشهد لك أن تبلغت يعني امه يعني محمد, محمد حتشهد محمد للرسل رازل حتشهد رازل رازل April, رازل رازل أمة محمد حتشهد للرسل يوم القيامه من يشهد له يقول محمد وامته هم دمه المخر هم دمه اللي هينجوني من هذه الورطه فتؤتى هذه الامه ويقال لها افلان بلغ قومه فيقولون فيقول الله عز وجل, وجل, وجل, وجل, وجل, وجل. وبما شهدت أنت شهدتم الجزاج عرفت أنه أبلغ قوم كيف فيقولون جاء نبي واخبرا ان ما من نبي إلا بلغ قومه فشهدنا لشهادة نبينا صلى الله, صلى الله عليه وسلم هذه الأمة أمة جعلها الله عز وجل خير أمة أخرجت للناس ولكن أحبته كلما كان العبد عالم بربه عالم بنبيه عالم بدينه محبا, محباً لشري... شر... لشريعته شر... و... وتشغل... معظم لها, لها... كلما <تسخن> كان, كان, كان إيمانه راسخا كالجبال وكلما وكل كان, كان, كان ضعيف العلم برب, برب, برب, برب, برب ضعيف برب برب العلم بنبيه برب برب ضعيف, بنبي ضعيف العلم بدينه كلما كان ضعيفا ضعيفا ضعيفا فنعوذ بالله من أمة الغضبيه ومن الامه الملعونه فالامه الغضبيه امه من امه من اليهود الامه الغضبيه قتلت الانبياء اكلت السحف اكلت الربا اخبثهم اعقلهم وإياك إياك من الأمة المغضوب عليهم والأمة التي قد ضلت عن ربها أمة أخرى ضلت عن ربها فلم تعرفه فقال الثالث ثلاثة وقالوا أن عيسى ولد الله أو ابن الله وأن مريم ما أدراك إياك من هذه وإياك من هذه ونحن بفضل الله امه وسطا فلله الحمد والمنه فنحمد الله عز وجل على هذه النعمة وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار أحبتي أريد أن أقول لكم ما هي محاسن دين الله تبارك وتعالى نسمع الان أحباتي وناس يتكلمون ويقولون تطبيق الشريعة وتطبيق الحدود نتكلم الآن عن بعض محاسن الشريعة حتى تعرف أن دين الله عز وجل دين كامل مكتمل, مكتمل. نبدأ ما علاقة الأخلاق بالعبادات أسمع رجل, أسمع رجل. أسمع رجل. من يعني رؤساء القوم يقول أن ما كان لله فهو لله وما كان لقيصر فهو لقيصر يعني بنك وبين بعض كذا يعني بنك وبين السماء ربنا وبنك وبين وبن بعضنا لا لا ده لعقلنا ومرتادته العقول لا ما علاقة العبادات بالأخلاق. نأخذ, نأخذ مثلا, مثلاً الفرائض, الفرائض الخمس الفرائض نأخذ, نأخذ أركان الإسلام بعد الشهادتين الشهادتي نبدأ, نبدأ بالصلاة ربنا تبارك وتعالى حينما تكلم عن الصلاة والأخلاق اسمع ما قال ربنا تبارك وتعالى وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر يعني مش المسألة صلى بس, بس, بس وخلاص صلع صلع صلع لا. لا, لا إن, الصلاة, إن الصلاة تنهى عن الفحشاء كلمة شاملة, كلمة شاملة جامعة والمنكر كلمة شاملة جامعة, جامعة, جامعة جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم, وسلم فقال له, له يا رسول الله إن امراه تصلي, تصلي كثير, كثير وتتصدق كثيرا كثير ولكنها تؤذي لا جيرانها فقال الحبيب محمد انها في النار وذكر له امرأة أخرى أنها تصلي قليلا وتتصدق قليلا ولكنها لا تؤذي جيرانها فقال, فقال هي في هي في الجنة هذه علاقة الصلاة بالأخلاق طيب مسألة أخرى بالنسبة للفريضة الثانية الصلاة وبعد ذلك الزكاة, الزكاة. ما, علاقة ما علاقة الزكاة بالأخلاق, بالأخلاق أحبتي؟ اسمع اسمع, اسمع ماذا قال ربنا, ربنا تبارك ربنا وتعالى. وتعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بها وخذ من صدقة تزكيهم بها والتزكية هي أعلى درجات الأخلاق. يعني, يعني دي, دي, دي تخليك توصل لأعلى درجات الأخلاق, الأخلاق وهل يتصدق, يتصدق إنسان, إنسان إلا إذا كان, إذا كان صاحب أخلاق تعال مسألة أخرى, أخرى الصيام وما ادراك ما الصيام مدرسة للأخلاق لا تتكلم يعني أعزيزينا تكلم في مدرسة تك... تك... تك أخلاق الصيام الآن مش هيكفينها الآن والله لا مخضر ولا تنو ولا تلات ولكن مثلا قول الله قول نبينا صلى الله عليه وسلم فإذا كان صوم يوم, كان يوم, يوم احدكم يوم فلا يسخر ولا يجهل, يجهل فان سابه فإن احد او قاتله, قاتله فليقل اني مرء صائم, صائم, صائم, صائم ان مرء ص شوف, شوف الأخلاق شوف مع الصيام شوف الحج شوف الحج النبي صلى الله عليه وسلم يقول ماذا يقول فيه فمن فرض فيهن الحج ربنا عز جل يقول فمن فرض فيهن الحجة فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج شوف الأخلاق هذا هو الاخلاق هذا دين الله عز وجل ليس دين الله عز وجل هي عبادات فقط بل من مقاصد هذه العبادات هي الأخلاق أن يسمو الإنسان بأخلاقه يا أخي اسم هذا الحديث وتمعن معي والله اسمع مع، اسمع يقول الحبيب يقول محمد, صلى محمد صلى الله عليه وسلم عليه والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، من لا يامن جاره بوائقه. إهراك في الاخلاق الدين، في الأخلاق دين؟ هذا الدين. هذا هو الدين، هذا هو الدين دين أخلاق. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وهل يكون هناك رحمة إلا بالأخلاق؟ رحمه للعالم قمه كمة الاخلاق, كمة الأخلاق. كمة كمة الأخلاق. كمة كمة بل نبينا صلى الله عليه وسلم صلى عليه <سلم> على رسول الله, الله, الله. يقول انما بعثت لاتم مكارم الاخلاق وفي روايه, وفي رواية, رواية اخرى انما بعثت لأتمم حسن الاخلاق هو دين الله عز وجل ليس بحسن لا والله كله حسن ألم يقل حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل كتب الإحسان على كل شيء كل شيء رب عز وجل كتب عليه الحسن. قال ربنا تبارك وتعالى صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ومن أحسن من الله صبغه دين الله ومن أحسن من الله صبغه وقال تعالى سبحانه وتعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبخ هذه هي الأخلاق دين الله دين تبارك الله وتعالى أحبتي شامل جامع, جامع والأخوة, والأخوة حينما نتكلم على حسن الشريعة يكون هناك أربع محاور المحور الأول كمال الشريعة المحور, الشريعة المحور الثاني شمول الشريعة المحور الثالث وهو حسن, وهو حسن الشريعه والمحور الرابع وهو بقاء الشريعه اربعه اربعه اربعه, أربعة اول شيء في الشريعه, الشريعة هذه انها مكتملة. مكتمله يكمل بعضها بعضها فهي من لدن حكيم عليم يقول الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وهو اصدق الناس وانصح الناس واعلم الناس حبيبك محمد أنصح الناس لك وأصدق الناس لك وأعلم الناس بدين الله تبارك وتعالى يقول ما من أمر يقربكم إلى الله إلا أخبرتكم أو اعلمتكم به أو أمرتكم به وما من أمر يبعدكم عن الله إلا وقد نهيتكم عنه يعني من الحاجات الجميلة في شرع الله عز وجل أحباتي معلش يعني معلش أثقل عليكم معلش بس سمحوني والله فأنا الأول مرة أرى هذه الوجوه الطيبة الندرة نسأل الله عز وجل أن يجعل هذا المجلس في موازين حسناتنا يوم القيامة قيامة يا رب العالمين، الشريعه جاءت لأمري الأمر الأول جلب المصالح ودفع المثاث. من حلاوه شريعه الله عز وجل انها جاءت لامرين إن دم الامر الاول جلب المنافع للناس. للناس, فكل للناس فكل ما ينفع الناس امر به الشر لذلك, لذلك يقول العلماء, العلماء ان الاصل, أن الأصل في الاشياء الاباحه, الإباحة. لما واحد مثلا يجي يقول لك كده والله انا بتاجر في الرس او بتاجر مثلا في السمك او بتاجر في كذا وباخد وبيع واشتري تقول له الاصله الاصله ان فعلك حلال ولا يجوز ان يحرم شيء الا بنص من الله او رسوله او اجماع او قول بعضه العلم او قياس فالأصل في, في الأشياء الإباحة ولكن الأصل ولكن في العبادات, في العبادات, العبادات, ليه؟ العبادات ليه؟ الحظ. الحظ يعني لا يجد الإنسان أن يعبد الله عز وجل بعباده إلا بما إلا أمر بما الله عز, عز وجل ورسوله عز صلى الله عليه وسلم, عليه وسلم. فهذه من رحمه <تصفيق> العز ومن <تصفيق> كمال الشريعة <تصفيق> أنها جاءت لجلب <تصفيق> المصالح <تصفيق> للعباد واحد, واحد, واحد يقول لك يا عم, عم الطيارات والسواريخ, والسواريخ والكلام نسيبه عشان ما كتش على عهد ننصر على لا قال ربنا تبارك وتعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا من امتن الله عز وجل علينا خلق لنا كل ما في الارض وأيضا حرم الله عز وجل علينا كل امر ضار كل امر ضار حتى لو رضيته لنفسك حتى لو ان انت رضيت لنفسك فالله عز وجل لا يرضاه لك فمن حسن الشريعه انها مكتمله ومن حسن الشريعه انها شامله من حسب, من حسب الشريعه, الشريعة أنها, شاملة انها شامله واريد, وأريد منك, منك يا اخي يا العزيز, يا أخي العزيز ان ترعني سمعك, سمعك شيئا قليلا قليل قليل قليل القرآن, القرآن, القران تكلم, تكلم الله عز وجل, عز وجل عن حيض النساء الحيض, الحيض النساء تكلم الله عز وجل عن حيض النساء, النساء ولا تقربوا ولا تقرب النساء, النساء حتى, حتى يطهر يحفر يحفر يحفر يسالونك عن المحيط قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيط تكلم الله عز وجل عن عده المرأة, المراه بعد, بعد وفاه زوجها او بعد الطلاق تكلم الله عز وجل عن الرضاعه المراه ترضع بابنها ولا بنتها وترضع والوالدات, والوالدات يرضعن أولادهن, أولادهن حولين كاملين, كاملين لمن أراد أن يتم الرضا تكلم, تكلم الله عز وجل عن الخطبة, عن الخطبة. عن الخطبة. ولا جناه عليكم فيما, عليكم فيما عردتم عرضتم من خطبة, من خطبة النساء. النساء تكلم, تكلم عن الخطب امر غريب يا أخي, أخي, اخي حتى خطبه النساء. النساء ما كانش يسيبها لنا لا تكلم عنه. عنه بل ربنا بل عز وجل اطول ايه في القران تكلمت عن الدين اطول ايه في القران ربنا عز وجل اتكلم عن الدين اطول ايه في سوره البقره يا ايها يا أيوه الذين أيوه امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل, أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا ياب كاتب يا ان يكتب كما علم الله فليكتب وليملي الذي عليه الحق وليتق الله ربه الى اخر الايه الدين دين استلف منا مي جن ولا ميتين جن ولا الف جن ربنا ينزل ايه اطول ايه في القران لا اله الا الله بل امر اكثر من كدا احبتي ربنا عز وجل يتكلم عن الاستئذاء <تصفيق> شوف حتى حتي <تصفيق> الاس... أخش البيت استأذي وليستأذنكم <تصفيق> الذين ملكت أيمانكم في صورة الأحزاب الاستئذاء تخش تستأذي فربنا عز وجل تكلم في القرآن عن أشياء كثيرة طب تعال على السنة كده بس قبل ما نروح للسنة, بالله, للسنة, بالله, للسنة بالله, بالله, بالله عليك انتبه معايا الأيد اللي احنا بنقرأ فيها دايما قال الله عز وجل وهو يتوعد الذين لا يصلون فقال ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهو الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون ايه هو المعون احبتي المعون إيه؟, المعون ايه يقول ابن عباس, عباس عليه رحمة عليه الله ورضوانه يقول هو متاع يقص البيت, يقص البيت يعني ربنا عز وجل لما تكلم عن الصلي ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهور قرنها, صلي قرنها بأنك ان إذ تمنع, تمنع, تمنع اذا منعت, إذا منعت شيئا من متاع, من متاع البيت لجارك, لجارك او لمن أو يحتاجه ربنا عز وجل قرنهم الاثنين مع بعض ويل لهم اي شريعه هذه بالله عليه اي شريعه هذه, هذه التي تقرن بين ترك الصلاه في اللعب وبين أن تمنع متاع بيتك, بيتك زي الملح, زي الملح ملح ملح وزي, وزي مثلا, مثلا زي ما معروف عندنا هنا الملح والحاجات البسيطة, البسيطة, البسيطة, البسيطة الهون والحاجات البسيطة اللي خنن لها تمنعها عمن يحتاجها ربنا عز وجل قرر لقيم عبار والآن إحنا بالإقراءة فأي دين هذا؟ تعال, على, تعال حبيب على حبيب محمد صلى الله عليه وسلم وشوف هو عمل لنا في السنه, في السنة, ايه؟ في السنة ايه؟ يا, اخي. يا اخي والله الذي لا اله غيره غير غير ما من مجلس تجلس فيه سوء. ولا مشي ولا تمشي فيه. فيه ولا مكان تجلس فيه الا وقد تجد حبيب محمد صلى على رسول الله الحبيب محمد الا بين لك فيه جوابا شافي الرجل إذا دخل بيتك علمك الحبيب محمد أن تسلم على, على أهل بيتك حتى وإن لم يكن فيه أحد حتى الرجل إذا جاء مع حتى في هذا الموضع لم ينساك الحبيب محمد بل علمك الحبيب محمد في الطريق علمك أن تمشي في الطريق علمك كيف, علمك كيف, كيف تخاطب, تخاطب اخاك علمك, علمك, علمك, علمك كيف تتعامل مع جارك علمك كيف تتعامل مع أبنائك علمك كيف تتعامل علم مع زوجتك بس اخير بس اخير بس هذا هو كمال هو الدين وشموله ولكن للأسف أحبتي حينما نتكلم عن الشريعة يخطر على بال كثير من الناس, الناس قطع اليد ورجم السارق ساعه من يتكلم عن الشريعه ويا ناس الشريعه <تصفيق> الشريعه الشريعه بس مباشره, مباشرة. <تصفيق> يروح لذهنه الشريعه دي مستلف في <تصفيق> قطع يد <اياد> السارق <تصفيق> ورجم الزاني هي دي الشريعه مع اني والله لو نظرت مثلا مثل للإمام البخاري في, في كتاب صحيح البخاري, rat... البخاري، وعايز تشوف, تشوف كده أبواب التي بوابها الإمام البخاري في كتاب <تسأله> يقولون أبواب الدين أو أبشر تجد مثلا ما يقارب ما يقارب ستين سبعين باب من أبواب الدين الحدود دي جزء من العقوبات, العقوبات. الحدود. الحدود جزء من العقوبات <تصفيق> يعني, جزء يعني جزء من الجزء, الجزء, الجزء وليس جزءا جزء من, من الكل وهذه, وهذه روادع, روادع لا تستعمل الا بضوابط. بضوابط فلو اردت ان تطبق, بلو تطبق, بلو تطبق حد الزنا يطبق حد الزنا يقول لك يهوله على الناس ويضيعوهم يعني مثل العلماء يقولون أن حد الزنا يطبق بواحدة من الثلاثة إما الثلاثه مجتمعة أو واحدة من الثلاثة أول شيء الاعتراف لو اعترف على نفسه خلص كما يقال اعتراف سيد الأدن انتهى الأمر الثاني الرؤية والرؤية, الرؤية والرؤية تكون من أربعة, أربعة, أربعة, أربعة, أربعة وأن يروا, يروا أن الرجل, الرجل يعني جلس على المرأة بوضع ليس, ليس فيه, فيه أي لبس أي لبس كما يدخل يعني يعني المكحل في ما فيش أي لبس وهذا أصم أنهم استبعد استبعد جدا خالص أربعة طيب الامر التالت ايه الحبل لو اني حملت المرأة فبعض اهل العلم يقول ان هذه قرين على الزنا وبعضهم يقول انها ليست قرين عن الزنا والقول الصحيح انها ليست دليل على الزنا فقد تكون المرأة, المرأة مكرهة, مكرهه وقد تكون المرأة جاهلة، أو قد تكون المرأة مثلا يعني أكرهت، أو كذا، أو كذا، أو كذا، وكما هو معروف لدينا جميعا أن الأصل. رد رد يعني ليه ادراء الحدود بالشبهات فان وجدت شبهه دفع الحد ففي شبهه الان دلوقتي موجوده وهي مساله الاكراه مساله انها كانت نائمة ان مثلا كانت غافله ان اخذت شيء ان كذا فهذا يدفع الحد فلا يقام به الحد الحدود تقام على امرين منهم امر قد يكون مستبعد جدا وهي الرؤيه يبقى امر آخر فقط هو ليه الاعتراف واحد بس, واحد بس, فقط, بس فقط, فقط بل إن الشرع بل قال له أنت بالخيار, أنت بالخيار إما أن تعترف أو أن تتوب فيتوب الله, الله عليه وعلي عليك يعني المسألة مسألة تشهد ولا مسألة قطع رقاق ولا مسألة انتقام لا والله فالآن سهل فأنت بالخيار. فأنت بالخيار إما, إما أن تتوب فيتوب, فيتوب الله عز وجل, عز وجل عليك, عليك ويستر, ويستر الله عز وجل عليك في الدنيا, في الدنيا وقد, وقد تبدل سيئاتك, سيئاتك حسنات, حسنات كما ذكر ربنا, ربنا تبارك وتعالى في كتابه العزيز, العزيز. أو, أنك أو أنك تطلب, تطلب أن يقام أيه عليك, أيه الحد وتطهر. عليك الحد وتطهو هذا بالنسبه, هذا بالنسبة ليه؟ الحدو. الحدو تعال بالنسبه لمساله تز... قطع اليد قطع اليد, اليد, اليد, اليد هبسهله كده لا والله لا لا, لا, لا, لا. لا. اقرا في كده في كده في العلماء بيتكلموا <تصفيق> ضوابط قطع اليد للسارق تجد المساله صعبه خلاص اولا أن أولاً يبلغ النساء أن, أن يكون الإنسان هذا اولا ليس محتاجا مش محتاج مش فقير لأن لو كان فقير ما ينفحش يقامت الحد عليه أنت تعرف يا أحبتي ان الجنود في المعركة لا يقام عليهم الحد الجند في المعركة, في المعركة لا يقام, علي الحد. يقام عليه الحد. ليه? لأنه يخشى أن يذهب, يذهب أن يذهب إلى العدو. كذلك في المجاعات, المجاعات لا يقام عليه مش لقياكم وصرا, وصرا, وصرا. يقام عليه الحد? حد لا حد. ما يقامش عليه الحد. عمر رضي الله عنه في عام الرماده لغى الحد. فما يكونش أولا مسألة ان هو مش جعان ولا فقير. طيب. الأمر ما يكونش له شبه في هذا الماء. ما يكونش ليه شوبها <fats0> <مسل ini> ممكن شوب. يكون كل ممكن يكون كل ازاي اتنين تجروا <mir> مع بعض وميراث بينهم بين بعض كذا, كذا كذا ما يكونش ليه <ت Bergheim> شوبها لبعد اللي بعد كده الامر الاخر <تص! ملا Similar> ان يكون هذا المال يبلغ النصاب مش اي فلوس ينقطع عليها لا ده ريحة ريحة فيه مصاب محدد. محدد. بعد, ذلك بعد ذلك ان يكون أن في حرز مش, مش سايبه في الشارع مش مش شارع مش مش شارع شارع لا انت اللي مفال ما يكونش على سبيل الاختلاس واحد استأمنوا واحد مثلاً مستأمنوا في مؤسسة ولا في شركة فسرق منه هذا يسمى اختلاس وله عقوبة لاز. أخرى, لاز. أخرى لاز. ولا يقام عليه حد السرقة لحكم الاختلاس فالمهم أن تجد أمور كثيرة جدا الشرق وضعها وضع. ضوابط لهذه الأشياء ولكن حينما نتكلم عن الشريعة مباشرة يجيب لك على طول السرق والزنة وكأن الدين كله ما فوش ألا السرقة والزنة بل أنا عايز أقول لكم لو رجحت كتب يكون ككتاب المغني أو كتاب المجموعة أو كتاب من الشوكاني أو إلى غير من كالأم تجد أكثر من يكون من مئة باب تجد الحدود بس باب واحد الحدود الذي يكون هناك من يكون هناك من يكون دين من يكون هناك من يكون كله حس واعظم شيء خسره العالم هو انحطاط المسلمين في امام من الائمه اسمه ابو الحسن الندوي الف كتابا اسمه ماذا ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين تمعن معاه في اسم الكتاب ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين يعني بتخلف المسلمين ماذا خسر العالم ماذا خسر العالم بتخلف المسلمين والله إنه خسر كثيرا كثيرا, كثيراً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 هذه القصة التي تبين معنى العد عند المسلمين عمرو بن العاص فتح مصر وكان له ابن فهذا الابن في يوم من الأيام سابق رجل قبطي يعني نصراني من أهل مصر فسبق القبطي ابن عمرو بن العاص القبطي كل من كان يسكن مصر قبل الاسلام كان يسمى قبط سبق من سبق ابن عمرو بن عاص فاذا بابن عمرو بن عاص يضرب هذا الرجل هذا الشاب ويقول خذها وانا ابن الاكرمين ليفتخر بابوه وامه ضرب هذا القبطي بدون اي وجهه فقال, فقال هذا, هذا القبطي والله, والله لن أنا لن حتى أذهب لأمير المؤمنين, المؤمنين فأشكله أروح لعمر نفسه شخصية, شخصية وأشكله فذهب, فذهب هذا القبطي إلى, إلى عمر وقص عليه القصه فاذا, فإذا عمر بعمر يستدعي عمر بن عرس ويستدعي ابنه ويقول هذه المقولة, المقولة التي ملأت الدنيا, الدنيا متى استعبدتم الناس وقد, وقد ولدتهم, ولدتهم أمهاتهم أحرارا كلمه ملأت الدنيا شرقها وغربها, وغربها متى استعبدتم الناس, الناس مع أنه كان مخالف الدين النصراني <الصورة> هذا القبط, هذا القبط ما استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارة فأمر عمر رضي الله عنه, الله عنه أن, يقتص أن يقتص القبطي من ابن عمرو بن العبس هذا هو العدل عند المسلمين هذا العدل عن المسلمين والقصة ذكرها السيوطي في حسن المحاضرة في أغبار مصر والقاهرة طب تعال على الجانب التانباء كذا الله يبارك فيكم تابه مع الذين والتعليق لما دخل الأسبان أمريكا اللاتيني طبعا الأسبان كانوا نصار دخلوا دخل بلد, بلد فتحوها اكتشفوها, اكتشفوها ودخلوا امريكا اللاتين ماذا فعل التنود قتلوا, قتلوا قتلا, قتلاً. لا, لا, لا, لا يرى مثل افترخ وعذبوا واغتصبوا اغتصابا عظيما, جداً, عظيماً جداً, جدا ثم بعد ذلك اصاروا احد شيوخ أحد رؤساء القبائل اصاروا احد رؤساء القبائل فقال له, فقال له قس من, من القواسس القساوس يعني عمي؟ عمي؟ عمي؟ قال له أيها الرئيس ادخل النصرانيه قال وإذا دخلت النصرانية, النصرانية فماذا لي قال, قال سوف تدخل الجنة funds, جنين wolf, جنين قال وهل سيكون في الجنة أسبان تبي تبي تبي تبي احد القساوسه <تصفيق> قال له <والسؤال> ايها الرئيس ادخل ادخل, ادخل النصراني, <والسؤال> النصراني. قال, وليم... قال واذا دخلت النصراني, النصراني فماذا لي قال ستدخل الجنه, أيها الرئيس إيها الرئيس الرئيس الجنة. قال, قال ولو أوه. دخلت أوه. الجنه, جنة. الجنة جنة. سوف يكون فيها اسباء يعني الجنود يعني والجماعه اللي انتم جند امك قال نعم, قال, نعم, قال, نعم قال, قال, قال اذا لا حاجه لي حاجة بالجنه التي تدعون إلي, الي ولكن, ولكن اريد إلي ان اقتل يعني مرضاش يخش الجنه التي دعا القساوسه دعوه اليها بسبب ان فيها من من هؤلاء الأسبان, الأسبان الذين رأوهم راهم وشفهم قال لو كان فاهم مثل هؤلاء الناس أنا مش عايز الجنة ولا عايز اشوف الجنة شفتوا مدى الكبر شفوا مدى الظل ولكن مستملة أبو موسى الأشعاري أبو موسى الأشعاري والله فتي لما فتح بلاد الشاء إيه اللي حصل لما فتح بلاد الشاء يعني عهد أهل الشاب على أن يأخذ منهم الجزء ضريب من, من, من, من, من, من أجل أن يحميهم, أن يحميهم قال أنا أخذ منكم ضريبة عشان أحميكم, أحميكم, أحميكم أ وبعد الروم بعد... جمعوا جموعا ليس يعني ليس لأبي موسى وجيشه قبلا به <تصفيق> أبو موسى ما استطاعش يرد هؤلاء الجمع اللي هم الروم <تصفيق> فماذا فما فعل فما جمع أهل الشام وقال لهم يا أهل الشام يا أهل الشام <متحد> أنا لا أستطيع أن أدفع عنكم هذه أموالكم خذوها احموا أنفسكم فما كان, فما كان ما ما هذا هو العدل هذا هو العدل الذي كان الإسلام والمسلمون عليه يعني أختم بقصة بعضكم قد يعلمها. يعلمها الا وهي ألا ألا ان وهي علي رضي الله عنه لما اختلف مع في درعن. اليهودي في درع فاليهودي قال ان هذا الدرع لي وعلي رضي الله عنه قال لا هذا الدرع لي فراحوا يتحاكموا الى شريح القاضي, شريح القاضي. كان قاضي المسلمين وقت ذلك طبعا كان <تصفيق> علي رضي الله عنه امير المؤمنين فتخاصم مع يهودي وراحوا لشريح القاضي وقعدوا في المحكمه وقعدوا في محكمه شريح القاضي فشريح القاضي, فشريح القاضي لا ينادي علي رضي الله عنه بامير المؤمنين لا لان مسات خصم, خصم الان دلوقتي انت جاي متهم الان من فحش. فما كان, فما كان من شريح القاضي الا انه حكم لليهودي بالدير, بالدير, بالدير, بالدير وقال يا علي رضي الله عنه يا علي من الشاهد لك؟ قال الحسن والحسين قال لا يصل ما ينفعش أن يشهد لك أبنائك لذلك في المحاكم هذا معروف يعني معروف الشر ان الأبناء لا يشهدوا لآبيهم لان طبعا هنا فيه يعني مسألة القرابة قد تكون سبب لتغيير الشهادة فهنا, فهنا, فهنا, فهنا, فهنا, فهنا يعني قاله لا تصلح هذه الشهادة قال, إذن, قال إذن, إذن هذا الدرع لليهودي فما كان من اليهودي إلا أنه, إلا أنه أخذ الدرع ثم أعلن إسلامه وهو جالس, جالس وقال, وقال أن, أن مثل أن هذه الأخلاق ليست إلا أخلاق الأخلاق الأخلاق أتباع الأم أحبتي أريد أن أخذ معكم هذا المجلس الطريق ببعض العشاء أولا ذكر محن من المستشرقين الأوائل كتاب اسمه, اسمه معذبوا معذب معذب الأرض معذب الأرض ذكر الآ كيف, أنهم كيف أنهم يصنعون عقول, عقول الناس يعني يغيرون يعني عقولهم ويجعلونهم ويجعلون يكرهون الإسلام ويحاربون الإسلام في بيوتيوب وهؤلاء الذين, الذين يسمون أنفسهم بالليبراليين والعلمانين يعني إنبارح أسمع مقصط ولعل بعضكم سمعهم هذا المقطع, واحد هذا المقطع واحد ممثل, ممثل أو تقريبا مخرج, مخرج, المخرج ممكن مخرج ممكن هذا المخرج على قناة القنوات اللبنانية, اللبنانية وهذا المخرج انا والله لا أريد أن أذكر اسمه لا يشرفني, الله الله يشرفني. ولا يشرفني يسأل, يسأل على يسأل على, على, القناة على القناة يقال له ماذا, ماذا تفعل إذا علمت أن أختك تزني مع صديق لها هل توافق, هل توافق على هذا الفئر؟ فسكت هذا الخبيث قليلا وقال نعم أوافق فرد عليه المزيء وقال له, له حتى لو كان, كان هناك ولا دزيء فقال دزين هذا الخبيث حتى لو كان هناك ولا دزيء هذه هي اللبراليين وهذه هي العلمانية التي يريدون أن يحكموها فيه أقولها لله لو أن قاسم أمين ألفين قاسم أمين ألفينه ألفينه من هو قاسم أمين ها ها أول من دعا لتحرير المرأة مشكلة لو أن قاسم أمين خرج من قبره لو طلعوا القبر الآن. الان وقيل, وقيل له, له انظر الى حال المسلمين الان بالنسبه للنساء لقال والله, والله ما كان, كان يخطر على بالي أن, ان يصير بنات المسلمين, المسلمين الى ما صاروا اليه إلي. انا كنت أنا كل حاجه اكثر حاجه, حاجة اتمناها ان المرأة تكشف في الشام وادخلت الرجل في الوجه بالعمل في العمل. أما يصير هذا الحال, الحال موجودها كذا أذكر لكم محصائية ومعزرة ومع على الإطالة في, الإطالة في سنة 2010 الطلبة والطالبات في الجامعات, في الجامعات المصرية 4 مليون ونص, مليون ونص. حالة, حالة الزواج العرفي في سنة 2010 كانت 130 ألف حالة في 2012 كانت حالة الزواج العرفي بين الطلبة والطالبات في الجامعات المصرية 252 ألف حال هذا المعلن عنه هذه الإحصائية مأخذة من وزارة الشؤون الاجتماعية مش من كيس ونتج عن هذا الزواج الباطل ما يقارب أربعين, أربعين ألف, ألف طفل غير شرعي. هذا هو الحادث. هذه احصائيات, هذي إحصائيات رسمية, رسمية, رسمية, رسمية, رسمية, رسمية. فلو أن قاسم أمين خرج, خرج من قبره ما لقال, لقال ما, كنت ما كنت يخطر لي, كنت لي كنت على بال أن, أن يح. لذلك احبتي لا بد ان نقف لتحكيم النقف الشريعه, الشريعة لا بد لنا لابد أن, ان نقف أن حتى نحكم شرع الله, الله تبارك وتعالى هناك بعضهم الان يدعو الى زواج الشواذ بيسموه الزواج المثلي, المثلي يعني الزواج المثلي؟ بقول لك والله زواج المثليين أنا اول مره اسمع بهذه الكلمه كان تقريبا حوالي ثلاث سنين او 4 سنين فباقرا كده قالوا يعني زواج المثليين وخرج معSome نفسهم المثليين وخرجوا في لبنان وعملوا مش مؤتمر وكذا، فكلمه المثليين دي كلمه يعني غريبه شويه فقلت كلمة دي ممكن يضحك بقى على الناس يعلينا. فلما تبحث تجد انهم قوم لوط زواج المثليين هم قوم لوط الرجل يتزوج الرجل والمرأة تتزوج المرء فهناك من يدعو الى هذا الامر ووضعه في الدستور وللاسف نقول كيف ذلك ونحن بلد الازهر بلد العلم بلد الأزهر, بلد الأزهر. هل, يحصل هل يحصل هذا في بلد, هذا بلد, الأزهر؟, بلد الأزهر هناك, هناك, هناك أناس يريدون أن يقننوا يقنن ديور الدعا... بيوت الدعاره يعدها قنون بيوت الضعارة لها قنوcell قنوcell قنوcell قنوcell قنوcell قنوcell قنوcell فلا بد أن نفي أحبتي أذكر أختم هذا المجلس الطيب بقول لرجل وهو يسمى إفلاطون هذا الرجل قال كلم قال, قال ماذا؟, قال ماذا؟ لا, يكون لا يكون هناك خطأ حربي, خطأ حربي. إلا إذا إلا كان إلا هناك خطأ, خطأ, خطأ ثقافي سياسي. سياسي. أعيد الكلمة دماعليش مرة. مرة. مرة. لا يكون, لا يكون هناك, هناك خطأ حربي, حربي يعني حرب يعني, يعني إلا إذا كان هناك خطأ سياسي, سياسي ثقافي يعلق, يعلق الشيخ محمد شكر على رحمه الله, الله على هذا الكلام ويقول واعلم يا أخي أن الحرب في جميع الميادين الحرب مع أعداء الدين في جميع الميادين وأخطر الميادين هو الميدان الثقافي, هو الميدان الثقافي أخطر, اخطر الميادين, الميادين. أخطر, اخطر شيء علينا هي الثقافة. الثقافه لانها لأن تغير العقول للقول. وهذا الذي حدث, حدث. وأريد أن أوجس هذا الكلام أن نقول أن الله جل كرم هذه الامه بما لم يكرم بها غيرها وايضا أعطانا من الشريعة الشريع ما لم يعطي غيرنا فهي مكتملة شاملة باقية شامخة وايضا لا بد لنا أن ننتبه إلى أعداء الإسلام فإنهم لا يريدون إلا أن يهلكون ويهلكوا ويهلكو أبناء وأخشى كل ما أخشاه أحبتي أن يأتي من بعدنا فيلعننا لماذا لأننا لم نحسم أمرنا ولم نقف بجوار شريعتنا وتحكيم شرعنا في أنفسنا وفي بيوتنا وفي دولتنا وأريد أن أختم طبعا بسؤال أو ثلاثة بردك عشان يعني عشان نوزع بردك بعض الجوائز ونختم على هذه الوجوه طيبة فيعني في أنا ذكرت في يعني لو واحد قلنا الان لوكت واحد, واحد يحط عنوان عينوان.. للكلام اللي احنا كنا عنوان كده يعني نختار كده يا اخواننا طبعا كده يعني هنقول عنوان زي كده عنوان زي زي ايه اي تفضل يا اخوي جميل والله التاس يتولج يعني يعني ما شاء الله يعني جميل جد أفيقوا أيها الناس من غفلتكم لكن هو بردك ممكن يكون شديد شوي و على كل, كل, العموم كل العموم أخونا, أخونا يتفضل يأخذ جائزة, جائزة وجزاك الله خير طيب, طيب. بالنسبة ذكرنا أن الشريعة الإسلامية الشريعة تفضل الشريعة الإسلامية شريعة مكتملة وصفها الله عز وجل بصفات من هذه الصفات من ضمن الصفات اللي احنا صفنا صفة الـ الكاملة طب كاميلا كاميلا كاميلا كاميلا كاميلا كاميلا كاميلا كاميلا كاميلا كاميلا كاميلا كاميلا و اي و اي طب سؤال طيب اخير طيب سؤال اللي مسألة اللي مسألة يعني يعني, آه آه يعني نقول باسط في اخر الفقره اللي احنا اتكلمناها ديت بالنسبه لاداء الدين, الدين لعبوا على وتر مهم, مهم, مهم جدا ما هذا هو الوتر ها ها حسنت قاف جزاك الله خير. خير. تفضل يا, يا اخي ونسال الله العظيم رب العرش, رب العرش الكريم،, الكريم أن, يجمع ان يجمع بيننا, بيننا وبين نبينا كما امننا به ولم نره وان يغفر لنا, وأن لنا في جمعنا, جمعنا هذا. هذا اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم الف بين قلوبنا اللهم الف بين قلوبنا اللهم اعزنا وعز اسلامنا اللهم ارينا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم إنا نسألك عيشة هنيه وموتة سويه وردا غير مخزن ولا فاض. اللهم طهر قلوبنا اللهم أصلح بيوتنا اللهم اجعل بيوتنا, بيوتنا بيوت مطمئنه اللهم اصلح زوجاتنا وأبنائنا وبيوتنا وطهر قلوبنا أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم